بسم الله الرحمن الرحيم اقترضت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية طير ولو قديجا من الانباء الى فيه منتجر سنذوب لالوتم زمانون نضر عنهم يوم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون يقول الكافرون قبلهم فوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والنجر فدعا ربه أني مولود فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجر من أرض عيونا فالتقى الماء على أمره قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان فر ولقد تركنا كيف كان عذابي ونذر ولقد يسر من للذكر فهل من كذبت عاد أكيف كان عذابي ونذر إن تنزع الناس كأنهم أعجاز نخم منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مذكر كذبت السمود بالنذر فقالوا انشرا منا واحدا نتبعوه ان لا اذا الذين ضلوا الذكر عليهم من لدينا بل هو كذاب أشر سيعلم فتنة لهم فارتقذهم واصطبر ونبئهم أن ملاء قسمة بينهم كل شرد محتضر فنادوا صاحبهم فسعاقا فعقر فكيف كان فَجَعَلْنَاهُ وَاحِدًا فَكَانَ كَهَفِيمِ الْمَخْتُومِ وَنَقَضَيْنَا السَّرَّ لِلْقُرْآنِ هَذِهِ الذِّكْرِ سَهْلٌ مُزْدَكِرٌ تزلزلت إن نجيناهم بسحر نعمة عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمارا بالنذر ولقد راوزوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بثرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا الْقُرْآنَ للذكر فهل منذكر وَلَقَدْ جاء فَرَعَنَ النُّبُضَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّمِهَا فَأَخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَظِيمٍ خَيْرٌ مِنْ أُنَاكُمْ أَمْلَكُوا الدَّرَجَةَ يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة منوعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ظلامهم يوم يسحبون في النار على ندوههم يوم يسحبون وما امرنا الا واحده الا واحده كلمت عنه البصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر